بسم الله الرحمن الرحيم الَّتِي أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ وَذِكْرُ أُمَّتٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ وَكَانُوا ذَرهُمْ يَأْكُلوا وَييتَمَتَّ وَيُْهِهِم الأعمللُ فَتَوْ صَيَعلَون وَماَا أَ لَْنَ مِنْ قَرةٍ إلاا وَلَه كِتابابُم مَعَلُون مَا تَسْبِقُ مِن أٍَّ أَجَهَا وَمَا يتَّأخِرُون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 الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظنوا فيه عرجون لقالوا ان ما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور وَلَقَدْ جَعَلنا فِي السَّمَاءِ بُرُوجا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرين وَحَفِظناها مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَطَاعَ قَسْمًا فَاسْمَعُوهُ شِهابًا مُّبِينًا وَأَرْسَمْنَا دَبَّنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّحْمِ مَا تَشْتَهُونَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَمَا ننزله ا بِقَدَرِم عَلُوم وَأَسَلَّ لِي حَلَواقِحَ فَأَن زَلَّ مِنَ السَّبَاءِمَا أَوْ فَأَسطَينكُمُ وَماَا أَن تُمْ لَ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 ولين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اويتني لا ازينا نراهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 وَدُخُلوهَا بِسَلٍَ آمنين وَنَزَعنَّ مَا فيِي خُدُورهِم مِنْ مُلٍّ إخْوَانًا عَى شُررٍ متَقابِنين لا يَمَّم فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنهابِن خَاجين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 وَنَسَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّنَا أُرسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَذُوقِي عَذَابَنَا إِنَّهَا لَكِنَ مِنَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُؤتَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ إِنَّا كَمَا كَانُوا فِيهِمْ يَمْتَسِرُونَ وَأَسَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِ ضَيْفٌ فَمَا تَفْهَمُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فاعلين لعمرك انهم لفي سكوتهم يعمون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعل لا عالياها سافلها وامطرن عليهم حجاره ففي ذلك لآيات للمتوسمين وإن هذا بسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فصح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحزَن لَّهُمْ وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِ كَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ